الحمد لله العزيز الغفار القوي الواحد القهار يولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار له الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله يخلق ما يشاء ويختار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المختار أرسله بالبشارة والإنذار فبلغ الرسالة وأدّل الأمانة وأداه لله الطاعة والاستغفار فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وأزواجه الأطهار وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار وعلى من سار على طريقهم. واتبع هداهم ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله بتقوى الله جل شأنه فهي زاد المؤمن ودليل الحائر من تمسك بها غنم ومن نآ عنها غرم هي الوقاية بين العبد وبين عذاب ربه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون عباد الله إن الزمان يدور كما تدور الرحى عشيّة تنضي وتأتي بكره والناس فيه بين مقلن ومكثر وكادح وراقد وجاد وهازل فبائع نفسه فمعتِقها أو موبقها والسعيد منهم من عرف حظه من مواسمه فاغتنمها وشمّر عن ساعد الجد وما فرط فيها فإن في مواسم الخيرات لمربحاً ومغنمًا وفي أوقات البركات والنفحات لا طريق إلى الله وسلما يوفق إليه الساعون المجدون ويذاد عنها الكسولون القاعدة والزمن إبان ذلك كله وحي التقضي بطيء الرجوع من فرط في لحظة منه فلن يدركها مرة أخرى لأنما مضافات والمؤمل غيب وليس للمرء إلا ساعته التي هو فيها فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر إن قلوب البشر يعتريها ما يعتري غيرها من عوامل التأثير فقد تصدأ كما يصدأ الحديد وتجف كما يجف الضرع وتيبس كما ييبس الزرع فهي أحوج ما تكون إلى ما يعيد مادة النماء إليها فيجلو صدأها ويدر جفافها وينبت يبسها فإن النفس قد تلهو مع زحام الأيام وكدحها حتى تتراكم عليها الشواغل فتحجزها عن مقومات التصفية والتخلية فضلا عن شحذها وتحليتها ألا إن الشهر الذي أضل لكم لهو خير معين على ذلك على ذلك كله إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدا والفرقان إنه شهر البر والصوم والصلاة والرحمة والتراحم شهر لجام الشهوة وقصر النفس وأطرها على البر أطرى وإخراجها من دائرة توهم الكمال الزائف الذي يشكل حاجزا وهميا آخر. يحول دون اغتنام الفرص وانتشال النفس كذلك من كثرة الاشتغال بمباحات تزاحم الطاعات فينغمس المرء فيها حتى يثقل ويركن إليها حتى يبرد فيفوت من الطاعات ما يجعله أسير هواه ما يجعله أسير هواه وكسله وركونه ألا إن هذا الشهر المبارك شهر الاستزادة من التقوى وليس ثمت أحد يستغني عن الاستزادة من الطاعة والتفرغ لها في شهر رمضان نعم عباد الله لقد شغلتنا أمو... أموالنا وأهلنا لقد شغلتنا أموالنا وأهلنا عن صقل قلوبنا وتخليتها استعدادا لتحليتها وإن في بعض القلوب لقسوةً فلتستلهم خلق الرحمة من رمضان، وإن في بعض الأموال لجفاء، فل... فلن لها، فلن لها النماء والزكاء في رمضان، وإن في بعض الألس لسلاطة وحدة، فلت طيب الكلام في رمضان، وإن في بعض الجسوم لكسلة، فلت التمس القوة والهمة في رمضان، إنه شهر متكامل يجمع كل مقومات التقوى. لمن يبحث عنها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر إن المرأة الغيور لا يؤسفه أشد الأسف ما يراه في كثير من الناس في هذا الشهر المبارك من سلوك طريق تقليدية يحكمها طبع العادة والرتابة. لا طبع الطاعة والعبادة دون تأمل منهم بأن هذا الشهر المبارك شهر تشد النفوس فيه إلى رفع درجة القرب من دين الله يذكرهم هذا الشهر بحق الله تعالى عليهم تشم رائحة العاطفة الإيمانية في أكثر من مجلس يجلس فيه يحس فيه بإقبال الناس على العبادة والعمل الصالح. وقراءة القرآن حتى إنهم يرفعون بذلكم درجة الاستعداد لتغيير ما في نفوسهم حتى يغير الله ما بهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نعم عباد الله يشعر كثيرون في هذا الشهر المبارك بضرورة كتاب الله لهم كضرورة الماء والهواء لألا يضطرب شأنهم ويموج بعضهم في بعض، فيقلب الله ألفتهم شحناء، واجتماع واجتماعهم فرقة، وأمنهم خوفا، وإحكامهم فوضاء. في شهر رمضان المبارك ترتفع معايير القوة لدى المرء المسلم بحيث يصعب اضطرابه إن أحسن الطاعة فيه، وأدرك سرا عظيما من أسرار من أسرار هذا الشهر المبارك متمثلا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فُتِّحت أبواب الجنة وغُلِّقت أبواب النيران وصفِّدت الشياطين رواه البخاري ومسلم ألا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر إن المرأة المسلم بلا قرآن في شهر رمضان كمن يريد حياةً بلا ماء ولا هواء وإن صلة بعض الصائمين بكتاب ربهم صلةٌ رتيبة لا تعدو كونها تمتمات يهدُّون بها آيات القرآن هذا لا يدرون ما قرأوا ولا يفهمون ما تلو هم أحدهم آخر السورة فيقع في علل من عابهم الله بقوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون أي لا يعلمونه إلا تلاوةً لا تجاوز تراقيهم، لا تجاوز تراقيهم، فلربما ربما تفننوا فيه باللحن وتشدقوا في النطق، فألهاهم هذا وذاك عن سهولة القراءة وحسن التدبر. قال أبو عمرو الداني أحد أئمة القراءات والتفسير في القرن الرابع، فليس التجويد بتنظيف اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك. ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بخصرمة الراءات قراءة تنفر منها الطباع وتمجها القلوب والأسماع بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة انتهى كلامه رحمه الله ألا إن شهر رمضان لفرصة كبرى في أن يطهر المرء نفسه بالصوم في النهار حتى تتهيأ لتدبُّر آيات القرآن في الليل فإن ساعات الليل أجمعوا على التلاوة لأن الصوم في النهار تخليه والقيام بالقرآن في الليل تحليه والله جل وعلا يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطأً وأقوى مقيلا بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفورا رحيما الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وبعد فاتقوا الله معاشر الصائمين واعلموا أن هذا الشهر الكريم يحمل في طياته معنى الجود والإنفاق والشفقة هو شهر النفوس السخية والأكف الندية شهر يشرئب فيه المنكوبون إلى أياد ذوي اليسار والجدة فليكن للمرء في ذلكم سهم راجح ولا يترددن لحظة واحدة في كفكفة دموع المعوزين واليتامى والأرامل من أهل بلده ومجتمعه ولا يشحن عن سد مسغبتهم وتجفيف فاقتهم وحذار حذار من البخل والإقتار فإنهما معرة مكشوفة السوأة ناهيكم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بربه منهما وهو من كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حتى يكون كالريح المرسلة وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئاً فقال لا ثم إن هذا التحضيض غير قاصر ثم إن هذا التحضيض غير قاصر على ذوي المسكنة وحسب بل إنه ليرتد يرتد أمانه وبشارته إلى البادلين أنفسهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جُبَّتان من حديد من ثدويهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبعت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو وأثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. رواه البخاري ومسلم. والمعنى عباد الله أن ذا الجود والسخاء. إذا همّ بالصدقة إن شرح لها صدره وطابت بها نفسه وتاقت إلى المثوبة فتوسعت في الإنفاق ولا يضيروه الحديد بل هو يتسع ما حيثما تسع بيد أن البخيل القتور إذا حدث نفسه بالصدقة جبنا عنها وضاق صدره وانقبضت يداه وأحسك أنما ينفق وأحسك أنما ينفق من عمره وفؤاده حتى يعيش في أنانية ضيقة لا يرى فيها إلا نفسه غير مكترث بدوي الحاجة والفاقة وإن هذا وأمثاله قد وضعوا الإسر والأغلال في أيديهم وجعلوها مغلولة إلى أعناقهم وقد قال الله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ألا إنه ليس شيء أشد على الشيطان وأبطل لكيده وأدحر لوسواسه من صدقة طيبة يعلن بها البادل انتصاره على هواه وعلى الشيطان في تخويفه وما يعده به العباد من الفقر وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الشيطان يعدهم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدهم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم فذلك وعد الشيطان وهذا وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد ابن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمرٍ بدأ فيه بنفسه وثنَّ بملائكته المسبحة بقدسه وأيَّه بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.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 اللهم آمنا في أوطاننا وأصلِح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال، يا حي يا قيوم، اللهم أصلح لهم بطانته يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كل إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على من ضلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل لإخواننا المرابطين في الثغور اللهم كلهم وانصرهم على من عاداهم يا حي يا قيوم اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين